لآل لا لا القرآن م و س ل ل ه النابلسي <تصفيق> ل م ل ل ع ي و م الاسلاميه د ي 「私たちは私のために」 of Thank you. Amen. و موسوعه ن النابلسي للعلوم الاسلاميه Thank y o you